اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا, إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال رقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يهدي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصرتم الله في مواقلك كثيرا وينح لي إذا أعجبتكم كثرتكم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 وذلك جزاء الكافرين